التي هي سياقه الدين وحب العلم قاعده الجرح والتعديل ونحن اليوم مع الاصل التاسع من اصول هذه القاعدة او من اصول الضابط هذه القاعدة المباركه ودي امر عقيل ذو الهيئات عقيل ذو الهيئات ومن حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيل ذوي الهيئات اقيل ذوي الهيئات عصراتهم الا الحدود إلا الحدود الحديث ودوي هيئات كما عرفه الشافعي الذين لا يعرفون بي فيدل احدهم ذلك قلت وهذا اصل يتنزل على من عرف بالسنه تشابغ لسانه بدعه وعلى وثه من دعا لله بالثالوثيه فقطله بالمره والماء اذا بلغ قلتين لا يحكم الخرج ولا على قاعده الظل يعني قاعده الظل ايش هي ما يعرف قاعده الظل ها رايك متوجع انت وتجود ما رأيت منك غير ما رأيت منك غير الضد هذه قاعدة ماذا اضل الذي بها وجبت النار لاثر النساء وهي قاعده الكفران كما سمها اخر الانبياء عليه صلى الله عليه وسلم وفي الحديث اقيله ماذا تقام من قوله اقيله وجوب وجوب اقاله العقره فضلا عن تحريم تلمس العشره ارفع ورافق على الحدايه اكرم العلم والعثرة هي الذلة وفيها معنيان في قوله العثرة معنيان الأول انحدار القرض اي ان كان يقصد ان يتعثر ها هل ان يقع انما بل يقع كناو يقع الى ممثل يبقى فيها اعتبار القصد إلا اذا تم عثرة الا كان الرجل ماذا ليس هيك لن تحافظ ومن هنا مثلت الاستصاله على المقاصد هذه مثل هي مطلوبه فلو ان الرجل قال قولا يحتمل ماذا تقعد ها اجي برجل تنظر فين في مقصده طيب كما لو قال كلمه تحتمل تنقص لواحد من الصحابه لماذا تفعل؟ فاعتبر المقصد ليابن ايوه ولا لا يعني سيده عيشه لما قال تكلم ولا تتكلم الا بحق هل كانت فقط ترقص النبيه الى صراخ السوء ها لا طبعا صحيح انما قالتها غيره انما قالتها لحميه انما قالتها لثقب اللسان انما قالتها لاختبار الموقف لكن لما قال ذو القرنين اعد لي يا محمد هذا يقصد الثبت الى الجور هيع ومن هنا الكلمه قدمت القبه الرجلان فيعظوا بها الاول باق يتهم بها من الثاني طب قلنا مين الاول مين الثاني الاعتبار ولجمعنا كلمه العفره انها داري على غيعاتك هذا المعنى ثاني في الاطره اكتب المعنى كانت العطره أنها جاري على غير على غير عادتي نعم كنت ثالثا قوله ذو الهيئات ذوي الهيئات فيه ان الله تعالى اختص طائفه من البشر بنوع من التكريم والتقدير فمثل هؤلاء لن يكون الناس هل يقول الا انتم تاركوني صاحبي كان يقول الا من الا ابو بكر ادي منطقه حرمه لا يقترب منها من احد ثم ذكر ابو بكر امن لي والناس يكفون اعطاني ماني وكذا الى اخره فجعل ابو بكر المنطقه ما ذا حرمه دي نعتبر بهذا الاثر فالناس ليس سوائل وقوله الا الحروف بالاستثناء ايه معناه قال كل عصر وفي حديث ابي هريره من قال مسلما قال الله عثرته في قوله مسلما عمم فيكون الحديث السابق مؤكدا على هذا الحق لذوي من الشر فاذا كانت عشره المسلم تقال مطلقا يبقى عشره ذوي الهيئات ماذا اخص في ذلك ماذا تاكيدا ووجوبا وقد احسن من قال فان كان مس طوعا مشهودا له بالخير <تكلم> حتى كبابه جواده ونبا به ونبا الإيمان وليس لاحد ان ان يتتبع ذلجل لا بالعلماء كما ليس له ان يتكلم في اهل العلم والايمان الا بما هم له باهل فان الله تعالى عفا عن المذنبين عما أخطأوا أما أخطأوا فقال ربها لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قلت وهذا الاصل وهذا الاصل يا اخوان بما تقرر الاول ان الخطا مقتضى الجبله ان الخطا مقتضى الجبله لا بد ان تقال العشره لانك ان لم تفعل لما لا قصد الناس ان نتجمع صحيح ومن هنا قالوا ما من احد الا وكل ما في ومن هنا قالوا ما من احد الا وتكل ما فيه فتثبت بسارية صوت نظني بالمثلك واسمع لابن القيم يقيل عشرة الهرري ليعلم ان متتبع العثرة ليس بقيم صحيح؟ فقال في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير في الكلام في هذا اللفظ قلق وسوء مش وفي هذا اللفظ كفر بين صريح تقطع بها رقبته ويصب على اعين الناس عند ذوق الكعبه وعند حجر السعاده وهذا أصل وهو التوسط والاعتدال في الفاظ الايه الفاظ الجرح حتى لا تمس من جهه حرمه المسلم وتحفظ من جهه جناب الايه الشريعه والدين فكانك تاخذ الأمرين بماذا بيديك ليحصل توازن واعتدال هذا ضرب في خلط قارن بين هذا والفاظ الجرح والتعديل الذي الذي تسمعوه في التعديل شطر امام عفري يريد ظاهره او حد زمانه كان كذيل ياتيه بالواحدين عينا قابضه بعديه لم يبق الا ان يقول ما قاله زهاني في المعد شيء لما شاءت الاقدار فحكم فانت الواحد القاهر كأنما انت النري محمد وانثارك الانثار شبق ولوق ولو فعلا وشده في نقاحي فاعلم ما من اطراط لو قبل تفريق وانظر في حال الجماعه المستطيله في هذا الباب الا وتجدهم مفرطين في الاقابط لان الاطاق قبل ايه فهو را يقال في السحت الكوارث يدعون اهل الاركان ويقتلون اهله يعني تفريق وافراق سايبين المشركين امنين ولا حالون من المشركين تركت اجر حتى يسمع كلام الله وما يسلم منهم من المسلم يعني السافر الاصل يسلم والمسلم صاحب الكبيرة لا يسلم منه ولا يفر يعني بكو خنزيره النصراني الهالك والقصة مشهورة وبقروا بطن من جاليه من عبد الله بن خباب واخرجوا جنينها من احشائها يؤمر الخنزير وتختل بشلضيح ده يختل الجهيم اصفار تصفريد كذلك حضر ما تجد رجلا في هذا الباب مفرطا لو هو في المقابل ايه مفرط ايضا فإذا ذكر رجلا جعل منه امام الدنيا والزمان كانه الذي لم يولد وكأن العلم الشرع انتظره هذا الزمان الطويل حيث كانه ما مضى لا بخاري ولا مسلم ولا ابن تيميه ولا احماض ولا ولا فإذا جرحه اسقط الرجل وكأن ابا جهل وجد له قرين آخر من الزمان وما مضى ابو جهل وانما ابو جهل الذي فحم امام القين توسطا الاخوه هذا النظم فيه قلق وسوء تعبير يغره الكلام يغره حسن حال صاحبه وقصته الله الله يذكره حسن حال صاحبه وفقه وتعظيمه لله ولرسوله ارحمكم الله ولكن اب الله ارا الله الا ان يكون الكمال له اب الله الا ان يكون الكمال له انك الان كما يقول العوام فقص كما قال الامام ابن القيم لو وجدت اولى توسطا واعتدالا صحيح ثانيا حكم على اللفظ ام على صاحبه على الله وهذا هو الاصل الحكم على الخطا ولا على المخضئ على الخطا ثالثا اعتبر لماذا بحال صاحبه رابعا قال عصمتك خامسا اكد اصلا وهو ماذا أن الكمال ايه وان الخطا سنه مذا بشري ما رايكم لو كثرنا هذه الخمسه قلت وحي كلام الامام ابن القيم من تاصيله وتقعيده فالاول توصد والاعتدال في الفار الجرح وهي سنه البخاري لا تنسى فعلى البخاري تذكره يعني فيه ما في البخاري ولا ايه فيه دي تركوا ضعفوا ثانيا يتم الاعتبار بحال الشخص بقوله يجبره حسب حال صاحبه ثالثا ان التاكيد على اصل ان ان الخطا من طبيعه البشر ترادعا في قال تعثر المسلم خامسا في بيان الخطا وان تعرض للمخطئ ذلك بيان الخطا هو الاثم وتلوث العفره نفاق وتلوث العفره نفاق ومرض النفس يمشون في الناس يبغون العيوب يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لمن لا عيب فيه لكي, لكي يستشف العطب لكي يستشرف العطب ان يعلم الخير يخوف ان يعلم الخير يخوف وَإِنْ عَلِمُوا شَرًّا أَذَاعُوا وَإِذَا عَلِمُوا رَضُوا رَضِيًّا وَقِيلَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا, يعلموا أَفَهُ نَعْلَنَنَّ تَسْلَمُ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُخْتَأً لَا تَسْلَمُ مُصِيبَةً لَا تَجْلُ لا هذا ولا لا لا تسحب وصدق الدمخشري على اتبال يده يقول لي عجبت لهذا الزمان واهله ليس احب من السنه ذاك لا كيف لو ادرك زمانا وسنه الله في هؤلاء ما اخطر النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن ببياني يا معشر من آمن ببياني ولم يدخل الايمان نفسه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا العورات فإن من تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف بيته فضحه في جوف بيته يا ويله حفر قبره بما له بيديه ورفع رصاء عن بئر يستخبرها هو اول من يستقبل قلت وتدعو سلاعه في حسد وحقد وغيره وكل ذلك راجع إلى حب الرياسه كما قال الفضيل بن عياض ما من أحد احب الرياسه إلا حسد وبغى ما من احد احب الرياسه الا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وتتبع عيوب الناس وكره ان يذكر أحد بخير وكره ان يذكر احد بخير انا انا صحيح هذه المصيبه أنا أنا ويا ويل الانسان ويا ويل الانسان خاشدا لما يطلب لما يطلبنا لاح عن نفسه بماذا بفشل غير تذكروا هذه القصه الطريفه المعبره وهذا العبد ذكرتها من قبل جاء الى العمل عندنا نفر من الذين لهم شله ما هو علم تنميه البشريه واعطى طلب الذين هم في المرحله الثانويه بلونا وابره وشرط عليهم شرطا ما هو الشرط حافظ على البالون ومعك من الوقت ماذا دقيقتان فذهب كل طالب بابرته ماذا يفكر بلون اخي علنق الرجل وقد قام الجميع بهذا حتى ما بقي منهم بلونه فانما كان ايه من ماذا من اخي فقال انا قلنا حافظ هم من شرط الحفاظ على البالون ان تفجر بالون غيرك فلماذا تطلب النجاح بفشل من بفشل غيرك صحيح لو وقف كل واحد منه بذوني يا كلا لننجح الخمسة لكن الحقيقه ان الفشل ايه فشل والذي يطلب نجاحا ويفشل غيره ماذا تعده هذا هل يعد ناجحا على الحقيقه ها اجب رجل لا لا يعد ناجح هل يعد فاشلا بل هذا اسوء الفشل اعرف ليه لانه فشل في فشل بفشل من لا قري وهذا لا يرجى فلاحه ابدا لا يرجى لماذا وتحت النجاح ومنصه النجاح تدعم الجميع لماذا يكون واحدا على منصة النجاح وشرف لماذا لماذا يكون واحد على منصه النجاح والشرف يا قومي مذبوء الفخراء وسنة الله في امثال هؤلاء ان تطور عليهم الدائره من كسر اقدام اخيه ليقص سيأتي من ناغه كما يقول العوام من يحش قدميه يطعاله بقى قطع هذا الاصل الذي معنا فتعرف الحمد لله ان كلامنا منضبط انا اريد منكم رجلا ان يضبط هذا الاصل بالاطول السابقه عليه هذا رقم لو رقم كم 3 لو نظرت في الاصول الثمانيه اللاحقه لوجدت انها تلتقي مع هذا الاصل في ماذا في خيط واحد كانها الخرزات كيف هنا نقول لا ستتبع وهذا من اصل سابق وماذا الموادله واللاموادله صحيح مش هذا الاصل من هذا لان قلنا في الموازنة ماذا انك تعتذر بكثره ماذا البظائف يبقى هذا الاصل مع باقي الايه الاصل واضح طيب قلت وفي ذلك من اعتبار المصالح لان هذا الكلام متعلق علاقه الرجل مش في طرف المصالح والاعتبار بالنسبه للرجل الى المنهج وللمنتج الى المنهج وعثر في مساله تعمل ايه هتضيع منه كله يبقى هذا الاصل من زكه ليه الاصل صحيح فلو نظرت لو وجدت ان النظول الثمانيه تسبق على هذا النظي ماذا تلتقي معه في خيط واحد وهذا مما يدل على كلامنا ماذا منضبط لا يذهب اوله بماذا؟ باخره ولا ينقض بعضه بعضا ولا يطيب اخر الامر منتظم اول الاصل منتظما الامر والزشك سامه قم بضم الأصول الثمانيه مع هذا الاصل سيد أنها توافقه وتلتقي معه فهذا الاصل هو عدم تلمس ماذا العصر في حق من تتبعه اكتبها هكذا قلت هذا الاصل الله طلب عشره يبقى هذا الاصل التاسع من انكتب اليه المنهج فهذا الاصل كم ها هذا الاصل الثامن بالاعتبار والاعتبار بكثره فضائل والموازنه في حق صحيح حيث تقضي المصلحة ذلك حيث تقضي المصلحه ماذا ذلك تحرصك تحرص من جرح الاقران لما جعلنا القاعده لمن للجهالزه بيخلوا جرحهم من ماذا من الحسد ولينضبط ولينضبط بالتثبت والتبين ولذا كان بيان اسباب الكرح شرطا في قبوله انسبت عمت الان ما قلت لو جئتني جمعت لك ماذا الوصول كلها شوف هذه العباره اقاله عشره من انتدب اليه المنهج احتارا بكثرته فضائله وحق ماذا الموازنه صحيح اقامه لمصاحه ماذا الجرح صحيح اكمل العباره عنك. من كتبها اقرا الجمله من الاول يلا بسم الله ارفع فوق وتابع جاد لا تطلب عشر انتسب الى المنهج اعتبارا في كفته ماذا القضائ من الموازنه ولا موازنه تحرجا من ماذا احترازا من جرح ماذا الاقران لما جعلنا القاعده الجهابذه بينتفي عن كره الحث ولينضرب بالتثبت وال وتبين واذا كان لذا كان بيان اسباب الجرح شرطا بين في قوله شو كلام ماذا دائما يقارب اوله اخره وينتظم اوله مع اخره اذا هذه هذه منة وفضل من رب العالمين وما توفيقي الا بالله ننتقل الى صوتنا الثانيه حفصه